بسم الله الرحمن الرحيم قطت السماء, قطت السماء. قطت السماء. وحق لها أن تض. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد وملك قائب والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يا مدمن الذنب أما تستحي بأي بدن ستقف بين يدي الله وبأي لسان ستجيب؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كم مرة تفوتك صلاة الجماعة؟ كم مرة تفوتك تكبيرات الإحرام؟ كم مرة تنام عن الصلاة المكتوبة؟ ماذا تقول إذا حملت جنازة ولفينت بالقبر الشديد ظلامه؟ هذا السؤال فهل علم جوابه ماذا تجيب إذا نطقت كلامه مراقبة إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا مراقبة فوالله لو الله لا شيء غيره تحرك من هذا السرير جوانبه مراقبة الله أكبر, أكبر عظموا الله فراقبوه الله أكبر عظم الآمر فعظمت الأوامر مراقبة كيف لا يعظمونه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كيف لا يعظمونه وهو يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور مراقبة. فماذا أقول لله إذا نطقت الجوارح والأركان اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لا يكون الله أهون الناظرين إليك تسجيلات صدق القراء الإسلامية بالدمام تصحبكم مع محاضرة بعنوان الذي يراك حين تقوم للشيخ خالد الراشد كثير من الناس وجودهم كالعدم لم يتأملوا دلائل الوحدانية ولم يقفوا عند أوامر الله ونواهيه هم كالأنعام بل هم أضل إن وافق الشرع مرادهم قبله وإن لم يوافق تركوه إن حصلوا على الدرهم والدينار رضوا وأخذوه ولم يبالوا من حلال أم من حرام كسبوه إن سهلت عليهم الصلاة فعلوها وإن لم تسهل تركوها أحبتي من تفكر في العواقب أخذ الحذر ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر تمضي السنون وتنقضي الأيام والناس تلهو والأنام نيام والناس تسعى للحياة بغفلة لم يذكر القرآن والإسلام والمال أصبح جمعه كتهجد وتمتع الشهوات صار قيامه قد زين الشيطان كل رذيلة والناس تفعل ما تريد حرام يا نفس يكفي فالذنوب كثيرة إن الغرور يسبب الإجرام هل تعلم اليوم المحدد وقته؟ الله يعلم وحده العلام ماذا تقول إذا حملت جنازة ودفنت بالقبر الشديد ظلام هذا السؤال فهل علمت جوابه ماذا تجيب إذا نطقت كلام ماذا نصيرك إن روحك غرغرت جاء المفرط كي يقول ختام اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغداً تموت وترفع الأقلام يروى أن عيسى ابن مريم عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة فقال لها كم تزوجتي فقالت لا أحصيهم كثير قال فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك قالت بل كلهم قتلت بل كلهم قتلت فقال عيسى عليه السلام بؤسا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين اعلم رعاك الله واسمعي بارك الله فيك لا يقطع الطريق إلا بالصبر والتسلية كما قيل فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعذها بالرواح ضحا. حكي عن بشر الحافي أنه سار ومعه رجل سار في طريق طويل فعطش صاحبه فقال له نشرب من هذه البئر فقال بشر اصبر إلى البئر الأخرى فلما وصل إليها قال له اصبر إلى البئر الأخرى فما زال يعلله ويصبره ثم قال هكذا تنقطع الدنيا بالصبر والتصبير فدرب النفس على هذا الأصل وتلطف بها وعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت كان بعض الصلف يقول لنفسه والله ما أريد بمنعك هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك وقال أبو يزيد ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك. يعني أكرهتها على العمل حتى استقامت برضاها. فمن هجر اللذات حصل على المنى ومن أكب على اللذات عض على اليد ففي قمع أهواء النفس اعتزازها. وفي نيلها ما تشتهي ذل صرمدي آية ومعنى قال سبحانه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم قال السعدي رحمه الله وأعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به الاعتماد على ربه والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور فذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال وتوكل على العزيز الرحيم والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقته بالله وحسن ظنه بحصول مطلوبه فإنه عزيز رحيم بعزته يقدر على إصال الخير ودفع الشر عن عبده وأمته وكل ذلك برحمته ثم نبهه عند فعل الأوامر وترك النواهي باستحضار قرب الله والنزول في منزل الإحسان فقال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة يراك وقت قيامك وتقلبك راكعا ساجدا خصها بالذكر يعني الصلاة خصها بالذكرى لفضلها وشرفها ولا بد من استحضار القلب حين فعلها لأنه من استحضر فيها قرب ربه خشع ودل وأكملها وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره ثم قال إنه هو السميع العليم أي السميع لسائر الأصوات على اختلاف تشتتها وتنوعها والعليم الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله وسمعه لكل ما ينطق به وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات يعينه على بلوغ منزلة الإحسان فما هو الإحسان؟ الإحسان جاء في الحديث الصحيح عند مسلم في حديث وصف الإسلام والإيمان لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نعم يراك ويعلم سرك ونجواك في الصحراء يراك في الجو أو في السماء يراك إن كنت وحيدا يراك إن كنت في جمع يراك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير معنى الإحسان استحضار عظمة الله ومراقبته في كل حال فما هي المراقبة قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراقبة وهي دوام علم العبد وتيقنه بالطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين بذلك هي المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله مطلع على عمله ومن راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه قال أحدهم والله إني لا أستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه قال ذنون علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله وقال إبراهيم الخواص المراقبة خلوس السر والعلن لله جل في علاه من علم أن الله يراه حيث كان وأن الله مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلوته، أوجب له ذلك العلم واليقين ترك المعاصي والذنوب. كان بعض السلف يقول لأصحابه: زهَدنا الله وإياكم في الحرام، زهد من قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه، فتركه من خشيته جل في علاه، أو كما قال، وقال الشافعي: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قله، والورع في خلوه. وكلمة الحقي عند من يرجى أو يخاف وقالوا أعظم العبادات مراقبة الله في سائر الأوقات قال ابن القيم والمراقبة هي التعبد بأسمائه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة فهيا معا أحبتي ننظر في معاني هذه الأسماء وآثارها من آثار هذه المعاني والصفات اعلم بارك الله فيك واعلمي رعاك الله إن أسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بها جميع المؤمنين قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنة وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر ومعنى أحصاها أي حفظها وعدها واستوفاها وعمل بمقتضاها فكما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه دون العمل به كذلك أسماء الله وصفاته لابد أن نعلم أن أسماء الله ليست بمنحصرة في التسعة والتسعين المذكورة في حديث أبي هريرة ولا في ما استخرجه العلماء من القرآن ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ظن في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي من قالها أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها فقال بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها فتعلموها رعاكم الله تعلموها وعلموها رعاكم الله واعلم واعلمي أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك فمنها المعطي المانع والضار النافع والقابض الباصط والمعز المذل والخافض الرافع فلا تطلق على انفرادها بل لا بد من ازدواجها بمقابلها إذ لم تذكر في القرآن والسنة إلا كذلك ومن ذلك المنتقم لم يأتي في القرآن إلا مضافا إلى ذي كقوله عزيز ذو انتقام أو مقيدا بالمجرمين كقوله إن من المجرمين منتقمون ومما يجب علمه أيضا أنه ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابل. وهي فيما سيقت فيه مدح وكمان في ذات الله عز وجل لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى اسم منها ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات كقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله نس الله فنسيهم وقوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فلا يطلق على الله تعالى مخادع ولا ماكر ولا ناس ولا مستهزئ ونحو ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولكن هذا فعله بالمخادعين ومكره بالماكرين واستهزاؤه بالمستهزئين ونسيانه للذين نسوا وهي في هذا السياق مدح وكمال قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي كتاب الله من ذكر أسمائه وصفاته أكثر من ذكر آيات الجنة والنار وإن الآيات المتضمنة لأسمائه وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاذ من أسمائه جل فعلاه الرقيب ورد هذا الاسم في القرآن ثلاث مرات في سورة المائدة في قوله تعالى مخاطبا عيسى عليه السلام يوم القيامة في مشهد عظيم ومنقف جسيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي حين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك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 وجاء ذكر الرقيب في قوله تعالى في أول آية من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال ابن جرير في قوله إن الله كان عليكم رقيبا يعني أن الله لم يزل عليكم رقيبا حفيظا محصيا عليكم أعمالكم متفقدا أحوالكم وجاء ذكر الرقيب في سورة الأحزاب في قوله جل في علا وكان الله على كل شيء رقيب قال الزجاج الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب وقال الحليم الرقيب هو الذي لا يغفل عما خلق وفي نونية ابن القيم وهو الرقيب على الخواطن واللواحر كيف بالأفعال والأركان قال السعدي الرقيب المطلع على ما أكنت في الصدور القائم على كل نفس بما كسبت الذي حفظ المخلوقات وأجرها على أحسن نظام وأكمل تدبير فهو سبحانه رقيب على الأشياء بعلمه الذي وسع كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وهو رقيب على الأشياء ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وهو رقيب على الأشياء بسمعه المدرك لكل حركة وكلام فأين أثر هذا في حياتنا أنه يسمع ويرى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أين أثر هذا في تصرفاتنا في معاملاتنا في عباداتنا جاء في السير بعد معركة بدر وبعد أن عادت قريش تجرؤ تجر على الهزيمة وبعد أن تلقى الدرسا من معسكر الإيمان قعد صفوان بن أمية وعمير بن وهب في الحجر فأخذ يتذاكرا أصحاب القليل وكان صفوان بن أمية قد قتل أبوه وأخوه يوم بدر فقال عمير لصفوان لولا صبية صغار لا أحد يرعاهم بعدي وديون ركبتني لذهبت إلى المدينة وقتلت محمدا فقال صفوان دينك علي وأنا أرعى صغارك على أن تقتل محمد فاتفق ولا ثالث معهما إلا الله الله الذي يعلم السر وأخفر وصل عميرا إلى المدينة متظاهرا بأنه جاء لدفع الفداء عن ابنه وه الذي كان أسيرا عند المسلمين فرآه عمر رضي الله عنه فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المسجد وقال يا رسول الله هذا عدو الله عمير جاء متوشحا سيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوه علي فجاء به عمر وقد أخذ بتلابيبه فأوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أرسله يا عمر ثم قال أدن يا عمير فدنا ثم قال أنعم صباحا يا محمد وكانت هذه تحية الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد من الله بتحية خير من تحيتك يا عمير أكرمنا بالسلام تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا عمير فقال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسن فيه قال فما بال السيف في عنقك قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر قال اصدقني يا عمير ما الذي جئت من أجله قال ما جئت إلا لذاك قال اسمع بل قعدت أنت وصفوان بن أميه في الحجر فذكرت ما أصحاب القليل ثم قلت أنت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل لك صفوان بن أميه بالدين ورعاية العيال على أن تقتلني له والله حائل بينك وبين ذلك فقال عمير أشهد أنك رسول الله قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتين به من خبر السماء وما يتنزل عليك من الوحي وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، والله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فقه أخاكم في دينه واعلموه القرآن وأطلقوا أثرا الله أكبر ولا إله إلا الله تدبر في قوله جل في علا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أين أثر هذه الآيات في حياتنا بل أين أثر قوله جل في علا وأعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فحضروه واعلم أن الله غفور حليم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه ولا تحسب الله يغفل ساعة ولا أن ما يخف عليه يغيب ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناضرين قريب قال ابن كثير إن عميرا هذا بعد أن هداه الله للإسلام استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في العودة إلى مكة ليكون داعية إلى الإسلام فقال يا رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام لعل الله أن يهديهم وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة وكان صفوان يتوقع وصوله بين آوينة وأخرى فكان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب قبل عمير فأخبر صفان عن إسلامه فغضب غضبا شديدا وحلف ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه نفعا أبدا قال ابن أسحاق فلما قدم عمير مكة وكان شجاعا مهيبا جاهر أهل مكة بإسلامه ولم يجرؤ على التعرض له وأخذ يدعو إلى الإسلام أسألك بالله من أين أتت الشجاعة؟ لما دخل موسى وهارون على فرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأخذ صفوان يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا فأسلم على يدي خلق كثير لكن قل لي وقولي لي كيف أسلم عمير أسلم يوم استشعر عظمة الله ورقابة الله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 وهو الذي حفظ خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها هل تعرف معنى احفظ الله يحفظ؟ معناها احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا نتجاوزها المعنى فعل الواجبات جميعا وترك المحرمات جميعا وقد مدح الله عباده الذين يحفظون حدوده فقال في معرض بيانه لصفات المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فقال من صفاتهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الآميرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين نعم بشرهم إذا حفظوا أوامره وحدوده حفظهم في دينهم ودنياهم وفي أولاهم وأخراهم ومن أعظم ما يجب على العباد حفظه من حقوق الله هو التوحيد، وهو أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا روى البخاري من حديث معاذن ابن جبل رضي الله عنه إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل قال لبيك لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركو به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله أعلم قال إن فعلوا ذلك حقهم عليه أن لا يعذبهم فهذا هو الحق العظيم الذي أمر الله سبحانه عباده أن يحفظه ويرعوه ومن أجل حفظه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وكان الله رقيبا على الجميع ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فمن حفظ توحيده في الدنيا حفظه الله تعالى من عذابه يوم القيامة وسلمه وأمنه وكان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة ويجيره من النار وإن عذب بسبب ذنوبه إن لم يتب منها فإنه أيضا محفوظ بتوحيده من الخلود في النار مع الكفار الذين ضيعوا هذا الحق العظيم ومن أعظم ما أمر الله بحفظه من الواجبات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 مبعدة من الشيطان مقربة من الرحمن وللصلاة تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما وما رجلان بعاهة أو دائن أو محنة أو بلية إلا كان حفظ المصل منهما أقل وعاقبته أسلم وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا لا سيما إذا أعطيت حقها من التكمل ظاهرا وباطنا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 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَمَا دَخَلَكُنَّ مِنْ زُجَاجِ أَجْنَبِيٍّ فَمَحِلُّهُنَّ إِلَيْكُمْ وَلَا تُلْقِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا وَلَا تَأْخُذُوا بِأَيْمَانِكُمْ أَن تَفْعَلُوا مَا لَا يُرْضِي اللَّهَ وَإِذْ تَقُولُونَ لِلَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْكُمْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلِبُوا فِيهِمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَمِمَّا أُمِرْنَا وقد تلزمه الكفارة وهو لا يدري أو يعجز عنها فيقع في الإثم لتضيعه وعدم حفظه لأيمانه وبالجملة فالعبد والأمة كل مأمور بحفظ دينه أجمع فلا يترك منه شيئا لتعارضه مع هواه ومصلحته بل هو مطيع لربه على أي حال وفي كل زمان ومكان لأن ربه يراه ويسمع سره ونجواه وكل ما كان وفاء العبد والأمة بحفظ حدود الله وشرائعه أعظم كان حفظ الله له ولها مثل ذلك قال سبحانه وأوفو بعهدي أوفي بعهدكم وقال فاذكروني أذكركم وقال إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ومن أسمائه سبحانه السميع قال جل في علاه ربنا تقبل منا إنك أن السميع العليم أي تسمع وتجيب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 جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها قالت قال لي أنت عليك ظهر أمي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أراك إلا قد حرمت عليه تشتكي وترفع شكواه إلى الله قالت يا رسول الله إن لي منه صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وان ضممتهم إليه ضاعوا فقال بأبيه وأمي والله ما أراك إلا قد حرمت عليه قالت تجادل وتشتكي وترفع شكواها إلى الله لقد أفنى شبابي وأفنى مالي فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أراك إلا قد حرمت علي وما هي إلا لحظات إلا وجواب ربها يأتيها ويواسيها ويرفع عنها الظلم والعدوان قد سمع الله قول التي تجادلك في سوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وتجادل وأنا في ناحية البيت ما بيني وبينها إلا ستارة والله ما سمعت شيئا من كلامها وفي رواية الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات تأمل في قوله يوم ناداه زكريا نداءا خفية فسمع الصوت وأجاب الدعاء عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سار عمر يوما ومعه أبو عبيدة فالتقتهم رأتم في الطريق فقالت إيه يا عمر لقد كنت تسمى عميرا تصارع الفتيان في أسواق عكاض ثم ما لبثت أن سميت عمرا ثم ما لبث حتى أصبحت أميراً للمؤمنين فاتق الله يا عمر واعلم أن الله سائلك عن الرعية كيف رعيتها فبكى عمر بكاءً شديداً فلام أبو عبيدة المرأة على قصوتها على عمر فقال له عمر دعها يا أبو عبيد فهذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات فحري على عمر أن يسمع قولها سبحانه سميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم وعند اجتماعهم لا تختلف عليه اللهجات ولا اللغات يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول وقد يعجز القائل عن التعبير عن مراده والله يعلم ذلك فيعطيه الذي في قلبه وجاء اسمه السميع مقترناً بغيره من الأسماء سميع عليم سميع بصير سميع قريب وهي تدلُّ على الإحاطة بالمخلوقات كلها وأن الله محيط بها لا يفوته شيء منها ولا يخفى عليه بل الجميع تحت سمعه وبصره وعلمه وفي ذلك تنبيه للعاقل وتذكير للغافل كي يراقب نفسه وما يصدر عنها من أقوال وأفعال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومتى آمن الناس بذلك وتذكروه فإن أحوالهم تتغير من القبيح إلى الحسن ومن الشر إلى الخير وإذا تناسوا ذلك فسدت أخلاقهم وأعمالهم ومن أسمائه جل في علاه البصير أي له بصر يرى به سبحانه ويعني كذلك أنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها يبصر كل شيء كبر أو صغر يبصر ما تحت الأرض وما فوق السماء وما في أعماق البحار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث والسنون لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما في وعده ولا بحر ما في قعده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هذه آثار وأخبار نعرفها تمام المعرفة لكن أين أثرها في حياتنا سمع عمر ليلة عجوزا تقول لبنيتها أمزج اللبن بالماء فقالت البنية أما علمت يا جدة أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مزج اللبن بالماء فقالت العجوز في لحظة غفلة وأين عمر حتى يرانا فقالت المؤمنة الموقنة بنظر الله إن كان عمر لا يرانا إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا قصة نعرفها نعرفها الصغير والكبير لكن أين أثرها في حياتنا وفي معاملاتنا وفي ليلة أخرى يتجول عمر فإذا بامرأة في ظلام الليل تردد هذه الأبيات تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه ولكن تقوى الله عن ذات صدني وحفظ اللي بعلي أن تنال مراقبه الله أكبر عظم الله فراقبه واستحيوا منه فابه الله أكبر عظم الأمر فعظمت الأوامر إليك مزيد مر ابن عمر على رواية غنم في صحراء فقال لهم تحانا بعنا من هذه الشيء فقال أنا مملوك ومؤتمن أنا مملوك ومؤتمن فقال ابن عمر ممتحنا إيمانا قل للمالك أكلها عذب فقال رويع الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا أقول لله ماذا أقول لله إن قلت للمالك أكلها عذب فماذا أقول لله ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له كلمة أعتقدك في الدنيا كلمة أعتقدك في الدنيا. أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقى أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقى قال بقلب مليء بالإيمان ومراقبة الرحمن ماذا أقول لله هذه أخبار كلنا يعرفها وسمعها مرات ومرات لكن أيها الغالي، أيها الغالية أين أثر هذا في حياتنا أين أثر هذا في حياتنا ومن معاني البصير أي الخبير بأحوالهم وأفعالهم يعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الغواية إنه بعباده خبير بصير وكفى بربك بذنه بعباده خبير بصير ومن أسمائه سبحانه العليم الذي يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن لو كان كيف سيكون عليم بكل ما أخفته صدور خلقه من كفر وإيمان وحق وباطل وخير وشر العالم بالسرائر والخفيات هو عليم بذات الصدور قال السعدي وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء قال ابن القيم في نونية وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلاني وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس دانسياني وكذا يعلم ما يكون غدا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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين هذه بعض من أسمائه وصفاته جل في علاء فأين أثرها في حياتنا أين الإيمان في حياتنا أين أثر الإحسان في معاملاتنا وعباداتنا إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات راقب نفسك في الخلوات إن الإيمان لا يظهر في صلاة ركعتين أو صيام نهار بل يظهر في مجاهدة النفس والهوى والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام وأما من خاف مقام ربه <تصفيق> وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وآخر دعتهم رأى ذات حسن وجبات فقال إني أخاف الله فقال إني أخاف الله أفل للذنوب أفل للذنوب ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها وهل تحدث الذنوب إلا في الغفلات والخلوات يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي قل لي من أنت وما علمك وإلى أي مقام ارتفع قدرك بالله عليك أتدري من الرجل الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم أن الله يرى ونظر إلى نظر الحق إليه فاستحم من ربه كيف يعصاه وهو يراه كيف يعصاه وهو يراه هيهات هيهات والله لن تنال ولاية الله حتى تكون معاملتك له خالصا والله لن تنال ولاية حتى تترك شهواتك وتصبر على مكرهاتك وتبدل نفسك لفرضاته إن أقواماً أحبهم فأحبوهم واشتاق للطياهم فاشتاقوا إليه رأى عبد الله بن عمرو الأنصاري ليلة أحد أنه يقتل فأوصى جابرا بأمه وأخواته خيرا فقالت الأم أين الملتقى يا أبا جاهل قال الملتقى الجنة فخرج يريد الموت ويتمناه. فأعطاه الله ما تمنى، مقبلاً غير مدبر فحزن عليه ابنه جابر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعت، والله يا جابر، إن الله كلم أباك كفاحاً، ليس بينه وبينه ترجمان، فقال تمنى يا عبدي فقال أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمنى يا عبدي قال ربي أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك قال ربي أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال فإني عليك رضواني فلا أسقط عليك أبدا ثم جعل الله روحه وأرواح إخوانه الذين قتلوا معه في حواصل طير خضر ترد الجنة فتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله لغض ومن عليها هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد في كل يوم للجنان قوافل شهداء راض عنهم العلام ماذا أقول بوصف ما قاموا به عجز البيان وجفت الأقلام لله در من من أسدنا لعظائم الأعمال فيها قاموا من كل عاف للحياة مجاهدة وسلاحه الإيمان والإقدام عظموا الله فخافوه نعم عظموه فخافوه فعظموا أوامره ونواهيه كيف لا يعظمونه كيف لا يعظمونه والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كيف لا يعظمونه وهو يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور روى الترمذي بالحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا قال قرأها حتى ختمها ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأض ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد وملك قائب والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلددتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله تعالى ومعنى الحديث لو علمتم ما أعلم من عظمته جل في علاه وانتقامه ممن يعصيه لطال بكاؤكم وحزنكم وخوفكم مما ينتظركم ولما ضحكتم أصلا يا مدهن الذنب أما تستحي الله في الخلوة ثانيك غرك من ربك إمثاله وستره طول مساويك اسمع فضيحة العصا يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أوجلهم بما كانوا يكسبون. إياك ولا بحلمه وكرمه. فكم قد استجرج من عاصي وقسم من جبار وظالم. إذا همت النفس بالمعصية فذكرها بنظر الله لا يكون الله أهون الناظرين إليك إذا خلوت يوما بريبة والنفس داعية إلى العصيان، فقل لا أستحي من نظر الإله فإن الذي خلق الظلام يراني الله الله في مراقبة الحق جل في علاه الله الله في الخلوات الله الله في البواطن الله الله في النيات فإن عليكم من الله عين ناظرة فسبحان الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم راقب العواقب تسلم لا تمل مع الهوى فتندم أين لدت المعصية؟ أين تعب الطاعة رحل كل بما فيه فليت الذنوب إذا تخلت خلت إن كنت تعتقد أنه لا يراك فما أعظم كفرك وإن كنت تعصيه مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك فما أشد وقاحتك وما أقل حياك اقبل الموعظة اعمل بالنصيحة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 أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا فماذا أعددت للنجاة من عظيم عقاب الله وأليم عذابه لا يندفع ذلك إلا بحسن التوحيد وخندق الطاعات اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك قول الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم إنك ترى ما حل بإخواننا في العراق وما حل بإخواننا في فلسطين وما حل بهم في الشيشان وأفغانستان اللهم إنك ترى مكانهم وتسمع كلامهم رحماك بهم يا أرحمة الراحمين اللهم رحماك بالأطفال الرضع ورحماك بالشيخ الركع رحماك بالبحاء من رتع اللهم إنهم خائفون فأمنهم اللهم إنهم خائفون اللهم إنهم مظلومون اللهم انصر من نصرهم اللهم اخذل من خللهم اللهم لا تدع للكافرين قوة في الأرض إلا دمرتها ولا قوة في السماء إلا أسقطتها ولا قوة في البحر إلا أغرقتها اللهم صلط عليهم ما خرج من الأرض وما نزل من السماء اللهم اقلب عليهم البحر نارا والسماء شهبا وإعصارا اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك آمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين آمين. من كل سوء ومكروه يا رب العالمين آمين. أصلح ولاة أمورنا وفقهم للعمل بكتابك آمين. وسنة نبيك يا رب العالمين آمين. اللهم أقم علم الجهاد آمين. وأقمع على أهل الشرك والزيغ والفساد آمين. أبرم لأمتنا يوما رشدا آمين. يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين ارحم ضعفنا وتقصيرنا وجهلنا وإصرافنا في أمرنا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تم هذا العمل في استوديو القادسية مهندس الصوت أبو سليمان وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالدمام هاتف وفاكس 8227264 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمضي السنون وتنقضي الأيام والناس تلهو والأنام يم تمضي السنون وتنقضي الأيام والناس تلهو والناس تسعى للحياة بغفلة لم يذكر القرآن والإسلام والناس تسعى للحياة بغفلة لم يذكر القرآن والإسلام والمال أصبح جمعه كتهجد وتمتع الشهوات صار قيام قد زين الشيطان كل رذيلة والناس تفعل ما تريد حرام والمال أصبح جمعه كتهجد وتمتع الشهوات صار قيام قد زين الشيطان كل رذيلة والناس تفعل ما تريد حرام تمضي السن وتنقضي الأيام والناس تلهو والأنام نيام والناس تسعى للحياة بغفلة لم يذكر القرآن والإسلام يا نفس يكفي فذ الذنوب كثيرة إن الغرور يسبب الإجرام هل تعلم اليوم المحدد وقته الله يعلم وحده العلام يا نفس يكفي فالذنوب كثيرة إن الغرور يسبب الإجرام هل تعلم اليوم المحدد وقته الله يعلم وحده العلام <تصفيق> تمضي السنون وتنقضي الأيام والناس تلهو والأنام نيام والناس تسعى للحياة بغفلة لم يذكر القرآن والإسلام ماذا تقول إذا حملت جنازة ودفنت بالقبر الشديد ظلام هذا السؤال فهل علمت جوابه ماذا تجيب إذا نطقت ماذا تقول إذا حملت جنازة ولفنت بالقبر الشديد ظلام هذا السؤال فهل علم جوابه ماذا تجيب إذا نطقت كلام تبضي السنوة قضي والناس تلغو الأنام نيام والناس تسعى للحياة بغفلة لم يذكر القرآن والإسلام ماذا نصيرك إن روحك غرغرات جاء المفرط كي يقول ختام اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغدا تموت وترفع الأقلام ماذا نصيرك إن روحك غرغرات جاء المفرط كي يقول ختام اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وَغَدًا تَمُوتُ وَتُرْفَعُ الْأَقْلَامُ تَمْضِ السُّنُّ وَتَنْقَضِ الْأَيَّامُ وَالنَّاسُ تَلْهُوَ الْأَنَامُ نِيَامُ وَالنَّاسُ تَسْعَى لِلْحَيَاةِ بِغَفْلَةٍ لَمْ يَذْكُرُ الْقُرْآنَ وَالْإِسْلَامُ